وَإِذَا va won a ku fau min kumun heulu maperi ta viu kam Allah ننساههم فليس على تعففن غير لهم والله سمير أن تأكلوا من بيوتكم ولا مَن <تصفيق> قُمْ انت حوض اصدقكم ليس آخر. فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند وذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون